نخرج ب ه ح النابلسي ل إن ي و م ا ل ا س ل ا ن م ي يوم يوم فخف ا ل ش ر فتأتون أ ف و ا ج ا ا وفتحت ل س م ا ء ف ك ا ن ت أ ب و ا ب ا و س ي ر ا ل ج ب ا ل ف ك ا ن ت س ر م ض م إ ن جهنم ك ا ن ت م ر ص ا د ا ا ل ل ط غ ي ن مآبا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 ك م عذابا قريبا ي و م ينظر ا ل م ر ء م ا قدمت ي د ا و و ي ق ل ا ل ك ا ل و م ا ل كنت ا ا ل رب ا ل ا م ي ن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 وليال عشر و ا ل س و ع و ا ل و ا ب ل س ي للعلوم في ذ كيف ف ربك ذ ا ل ا س ل ا م ي د التي ل م يخلق م ث ل ه النابلسي ل ف ا ل ع و ن ا ل أ و ت ا د ا ل ذ ي ن ط غ و ا في ا ل ب ل ا د فأكثروا ف ي ه ا الفساد وصد سوف عليهم ربك اسماء ب ربك لبالإرصاد إن ربه فأكرمه ونعمه الله وأما إذا ب ت ه فقدر ع الحسنى ف ي موسوعه ل ر النابلسي للعلوم الاسلاميه ي ي ت ت ح ط ع ا م ا ل م س ك ي ن و ت أ ك ل و ن ا ل ت ر ا ث أ ك ل س ي للعلوم و ن ا لما ت ح ب و ن ا ل ا ل ح ب ا جما ك ل ا إذا دكت الأرض دكت دكا دكا أكلا م و س و ع ت النابلسي أ ر ض د ل ل ع ل ص ف ا ل ا ء ي و م ئ ذ ب ج ه ن م ي و م ئ ذ يتذكر ا ل إ ن س الله ن و أ ا ل ذ ك ر ى ي ق و ل ي ا ل ي ت ن ي قدمت ل ح ي ل ل ي ي و م ئ ا ل ا يعذب عذابه أحدا و ل ا يوثق وثاقه أحدا ي ه ا س م ا ه ا ا ل ن ف س ا ل م ط م ئ ن ى موسوعه إ ل ى ر ب ك ر ا ض ي ل ل ض ي و م ا ل ا د س ل ا م ي جنتي